بسم الله الرحمن الرحيم ألس لامين <السلام> الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدي صدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفلقان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 109. وعنوئهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الختنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون السلام يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنَّ عِندَ رَبِّنَا وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنَّ عِندَ ربنا وما إلا أولو الألباب ربنا لا تزهر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لِفِي الْميعاد إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ وَقُودُ النَّارِ كَذَٰلِكَ آلِ سِدْرَى وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَاكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ستظلمون وتحشرون إلى جهنم وذكس المهاب قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأفرى كافرة يرونه وَإِلَى الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ نَصْرَهُ مَن يَشَاءُ إِنَّ شِيَعَانِكَ لَعِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَبْصَارِ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْعِيدِ وَالْعُرَى وَالرِّيحِ وَالْخُفِّ إِنَّ النَّدِيَ عِلُّ يَذُوبُونَ بِعَذَابِ الْأَلِيمِ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نُصَيْنًا مِّنَ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 Just to find يحيي من الحي وترزق من لا تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء ام يدون المؤمنين ومن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 سُنُورِ قُمْ أَوْ تَدُوهُ يَعْلَمُ الله ما وَيَعْلَمُ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مفضرا يَوْمَ نَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ إِلَّا كَانَ سِجِّيلًا يَصْطَفُّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ قُلِ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِن الله تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ أطيع الله والرسول فَإِن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا سميع عليم اذ قالت ورأت عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فلم 124-قالت رب إني وضعتها أنثا والله بِمَا بما وضعت وليس الذكر كالأنثا 125-وإني سميتها مريم وإني أعيذ هذه وذريتها من 121- فتقبلها ربها بطهول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا 122- كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا 123- قال يا مريم لك هذا قَالَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبَّن هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طيبة innaka sami'ud du'a fanadatu al mala'ikatu wa muqaimu yusalli fi mihrab annallahu yubashshiru annallaha yubashshiruka biyahya muṣaddiqan bi kalimatin min بِكَلِمَةٍ مِنْ اللهِ سَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَفُونِ مِغْلَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَأَنَا عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللهُ يَسْعَلُ مَا يَشَاءُ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ان ما تكلم الناس ثلاثة ايام الا <رمزا>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 1-يا مريم قنتي لربك واستذي واركعي مع الراكعين 2-ذلك من أنباء الغيب لوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت إِ إذ يَفدَصُون إ القَاةِ مَلَائكَةُ يَا نَظيمُ إ اللهَّ يُومَش إِ اللهَّ يُبَشركِ بِكَلمَةٍ مِن مسنون نسيفُ عسَدَن وَجِنًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَاكِينَ يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم في المَهْدِ وَكَمْ لَوْ وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بِشَرٍّ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني الإسرائيل أني قد جدتكم بآية من ربكم 1-وهراني أخذق لكم من الطير كهيئة الطير فأنفف فيه فيكون طيرا, فيه فيكون طيرا بإذن الله 2-وأبرئ الأكمن والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله 3-وأنفر وما تتخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي حل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله, فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم مَا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ إِلَّا شُرَطًا قَالَ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ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 ثم إلي مرجعكم فأحكوا بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصر وَأَمَّا الَّذِينَ آمَلُوا وَعَمِلُوا الصَّالِهَاتِ فَيُوَسِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ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 جَسِيمٌ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ فَقُلْ تَعَالَوْنَ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ <تسجيل> ثم نبتيل فنجعل لعنة الله على الكاثبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم اِنَّكَ وَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُسْتَخْفِي قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا وإِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا الشَّهَادَةُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمْ تُحَافِ غَايِ الْيُمْ يَا أُمَّ الْكِتَابِ مَتْحَانٌ فِي إِمْرَائِمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إلا من افلا تعقمون ا انتم هؤلاء حاججتم في ما لكم به علم فلم تحاجون في ما ليس لكم به علم والله يعلم وان ما كان إبراهيم يوديا ولا نصغانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ان بإبراهيم للذين اتبعوه للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم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 آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَنَّامَ ذَٰلِكَ خِزْيٌ عَظِيمٌ وَاخْشَوْا أَخِرَةً, واكفروا آخره لعلهم وَلَا تُؤْمِنُوا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 الله واسعن علي يختص برحمتي من يشاء والله ذو فضل العظيم ومن امن بالكتاب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 114. ولا من أوفى بعهده واتقى الله يحب المتقين 115. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم تمنا قليلا 116. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة وَلَا يُكَن لِملههُ وَلَا يَغُ إِلَلم يَونَكامَةِ وَلَا يُزَكِم وَلَا يُزَكم وَلَمم عَذَابُ أَلِيم وَإِنم لم شريقا يلون لسانه بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون عَلِيمٌ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّمِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَلَكِنْ تُفْنُونَ رُبَّانَهُ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ كَاذِبُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْرِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقًا نَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمًا جَُّ جَأَكُ رَسُون مُصَدِّقُ لِمَا نَاكُ لَ تُؤِّنَُّ لِجِي وَلَتَ صُنًا قَالَ أَأَقَرَةُم وَأَخَلْتُم عَ ذَِكُم إصْرِي قَاوا أَقَرَضْنَ هنا فشت و انا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون اف غير دين الله يبغون و له اسلم في السماء طوعوا وكذبوا طوعوا وكذبوا والى يرجعون قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم ما الا اسها ط يعقون واسها ط يعقون والاساط وما اتي موسى وعيسى والنبون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مصليون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل به وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمامهم وشهدوا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 121- والملائكة والناس أجمعين 122- خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم وَأَصْلِحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ثُمَّ ازْدَادُوا قَوْمَ الضَّالِّينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِنْ اولئك لهم عذاب أميم اولئك لهم عذاب أميم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوهم ما تحبون وما بني إسرائيل فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على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 قال سَتذِرُ مَِّتَئذَ وعمَ حَنفَ وَنَا كََ مِنْ المُشك إِ أََّلَ بَييتمضِ عََّ سلَ الذي بِذَكةَ مذَكَ مذاَكَ وَ 121-ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 122-ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفون بآيات الله والله شيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا, تبغونها عوجا وَنَغْلَى وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَمُدُّوكُمْ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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله الحق ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 129. فألف بين قُلُوبِكُمْ قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ولتكن منكم امه يدعون الى الخير و يامرون بالمعروف و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 وجوه مكفرت بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بناكم تكفرون وان الذين يبيض وجوههم في رحمه الله ففي رحمه الله يوم فيها خالدون اُمَّةٌ أُفْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأمرون, تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ يُحْمِلُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُ الْفَاسِقُونَ لَا يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَذْغَاذَ يُوَلُّوكُمُ الْأَذْغَاذَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ويدع علينا الذله اينما ثقفوا الا بحبل من الله الا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغض من الله وظلمت عليهم المسكر ذالك بانهم كانوا يكفرون بايات الله يكفرون بايات الله ويقتلون الانبياء او غير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء كتاب امه قائمه يتلون ايات الله انا اللي يتلون ايات الله انا اللي وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الاخر يَنْهَوْنَ عُفُوّ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلْيُكْفِرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَنْ هُنَا فِي نَبِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ, ريح صَيْفٍ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَمْ شُسُمٌ فَأَهْلَكَتْ وَمَا وَنَظَلَمُوا مُحَمَّدًا وَلَكِنَّ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا قوم فالا وجوا ما انتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكذب قد بيننا لكم الايات ان كنتم تعقلون 119. وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغير قل موتوا بغيركم إن الله عليم بذات الصدور سَنَهْدِيْهُمْ سُبُلَهَا وَإِنَّكَ لَتَصْرِفُ عَنْهُمْ رَجْعًا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَسْتَبْشِرُوا بِهَا وَمَا يَسْتَبْشِرُونَ إِلَّا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 والله هو من يوما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ب بدر وانتم اذله فانتصر الله لعلكم تشكرون تَكُونُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَّا يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا ثوريهم هذا ويقتوكم من ثوريهم هذا ينجدكم ربكم ينجدكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه مسومين وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رهيم <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مباعفا وَإِن تَق الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحون وَانْتَ قِنَارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرين وَأَطِعْ الله وَأَرْوُسُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمون وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مَنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرُضُهَا, وجنة عرضها السَّمَاوَاتُ وَالْأَرُضُ أُعِدَتْ مِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَوَاءِ وَالْضَرَوَاءِ 129-والكاظمين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين 120-والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله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 رَبَّنَا رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا 121. ودخلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا, فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين 122. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تينوا ولا تحزنوا تُولَ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِذَا مَسَّكُمۡ ضُرٌّ فَسَقَطَ مِنكُمۡ قَرۡحٌ فَقَدۡ تاخذا منكم والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا وليمحص الله الذين امنوا وينحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ كَمَن مَّنَنَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُ 129- ودخلت من قبله الرسل أفإم مات أو قتلوا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الشاكرين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 وَسَنَجَزِي الشَّاكِلِينَ وَكَأَيْلٍ مِّن نَبِيٌّ قَاتَلَ مَعُوا إِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثما وانغموا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا الا ان قالوا ربنا اغفر لنا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 يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين ذل الله سَرِيل سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا إِذْرَاءَ أُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ السَّكَانَ وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَذِكْرُ سَنَسْوِي 121-ولقد صدقتم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون 122-منكم من يريد الدنيا ومن 114- ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين 115- إذ تصعدون ولا تلون على أحدهم والرسول يدعوكم في فَاسَابِقُوا مِن مَّن بِغَمٍّ لِّكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ وَمِنْ أَمَنَةٍ نَعَسَ أَمَنَةٍ نَعَسٍ وَشَطَائِفَةٌ مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَغْمَمَتْهُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَغْمَمَتْهُمْ أَنفُسُهُمْ 10. يقولون هل لنا من الأمر من شيء 11. قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك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 وَلْيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلْيُمَحِّصْ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتِقَالِ جَمْعَانَ يَوْمَ التقى الجمعان إنما استزلوا الشيطان ببعض ما كسروا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور فَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِأَفْوَاهِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَا لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي والله يحيى ويميت والله بما تعلمون نصيب ولئن قتلتم في سبيل الله اموت لمؤثرة من الله لمؤثرة من الله ورحمة خير مما يجمع 121-لو قتلتم لإلى الله تحشرون 122-فبما رحمة من الله لنت له 123-ولو كنت فضا رميض القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر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 اللَّهُ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ النَّبِيُّ إِذَا غُلِبَ فَرِيقًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُفْلِحُ قَوْمَ الْفَاسِقِينَ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كسبت وهم لا فمن اتبع رقوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون قَدِمَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ دَعَا فِيهِمْ رَسُولًا إِذْ دَعَا فِيهِمْ 10. ويتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 11. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم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 فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلْيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لَكُمْ ۚ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا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 فَلَسْتَ رَأَوْا أَن يُفْسِكُوا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَالِحِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ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 وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَضَاءُ إِلَّا الَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عظيم تَجَمَّعُوا لَكُمْ فَالْخَشْيَةُ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْتَقَلُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ فَانْ قالوا بني نعمه من الله وشغل لم يمسسهم سوء واتبعوا واتبعوا ضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه 129- ولا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحذنك الذين يسابعون في الكفر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 لَ يَظُُ الله شَيأَ وَلَ معذااء أَمم وَلَا يَحسَفًَا الذيذينَكَ فَوأَ م نُ لبُ أََّ مَ نُ ملَهُ خَيغ مِآفُسم إِ مَ نُ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 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ صَبِّئٍ وَخَيْرًا لَهُمْ بل هو شر لهم سيقوّقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله من السماوات والأرض 124-والله بما تعملون خبير 125-لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فكير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول وَنَطُولُ ذُوقُ عَذَابَ الْحَرِيِقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَائِدٌ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لرسول. لَن نؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِهِ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت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 يَصُفُّونَ وَلَا تَسْمَعُ وَلَا تَسْمَعُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِن تَصْرِفُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِمَّاسِ وَلَا تَكْتُبُونَهُ فَنَبَذُوا وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ حَسْبُنَا الَّذِينَ يَصْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ السماوات والارض والله على كل شيء قدير ان في خلق السماوات والارض وافتلاج الليل والنهار لآيات لايات لأولي الذيينَ يَكُرونَ الله الذيينَ يَذكونَ اللهَّه كانَ وَكُرودَ وَعَ جُ بِنين وَيتَفَكرونَ في خلق السماوات والأرض ربنا 122-ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك, سبحانك فقنا عذاب النار 123-ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما من أنصار 124-ربنا 126. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي, منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا 127. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وَكَفِرَ مِنَّا سَيَآتِنَا وَتَعَفَّنَا مَعَ الْأَغْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَنَا على عُثْلِكَ وَلَا تَخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ فَإِنَّ جَزَاءَ الْمُحْسِنِينَ رَبُّهُمْ أَنْ نِعْمَ مَا أَجْرُ الْمُحْسِنِينَ لَا يُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ سَنَجْزِي الَّذِينَ وَالَّذِينَ أُوذُوا فِي سَبِيلِ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تحتها ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغضونك تقلب الذين كفروا في البلاد نتاع قليل ثم مأواه جهنم ثم وَهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ مَثْوَاهَا لكن الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ لَنْ تَنْتَهِي تَجْرِي مِنْ نجدي من تحتها الانهار خالدين فيها نسل لا نسل من عند الله وما عند الله خير للابرار وإن انزل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليك وما انزل اليك وما انزل اليهم خاشعين خاشعين لله لا يشترون باياته ثمنا قليلا اولئك كَلَمْ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا